Allah Allahu Allah, Allah. Aixecadu an la ilaïna illa allà. Aixecadu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 حي على الصلاه حي على الصلاه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 Allahdı, allah Allahu akbar Allahu akbar La